بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا مذرين Fiha yıfrak o hakimin amra min ezdina. İnna künnam rusilin. Rahmete ve Samiul-Galim. Rabbı Sınavat ve Al-ırdı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 فَرَتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَا مَن ابْطِشَ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّهُ مُنْتَقِمٌ